قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من ي ت خ ذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله وقوله قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م إ ل ى قوله تعالى أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله عن أ ن س رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال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 وعن أ ه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم ا ل إ ي م ا ن و إ ن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت ع ا م ة م ؤ ا خ ا ت الناس على أ م ر الدنيا وذلك لا يجدي على أ ه ل ه شيئا رواه ابن جرير رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب قال الموده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا بعده الباب والأبواب التي ستأتي بعده يريد المؤلف أن يبين أن الحب والخوف والرجاء والخشية يبين ستأتي أن أن يريد و التوكل كلها من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة و هو يريد أ ن يبين على أ ن من كان يحب الله عز و جل و لا يحب معه غيره فهذا هو المؤمن الكامل ا ل إ ي م ا ن أ م ا إ ن كان يحب الله و يحب معه ا ل أ ن د ا د ا ل أ خ ر ى ك ا ل أ و ل ي ا ء والذين يخاف منهم أ ن يؤثروا عليه في حياته سواء كان وليا أ و غير ولي فهذا لا يكون حبه خالص لله عز وجل ولا يكون ت أ ل ه وعبادته لله عز وجل, عز وجل الله عز وجل يقول في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله قال والذين ا آ م ن و ا أ ش د حبا لله فبعض الناس يشرك م ح ب ة الله عز وجل مع م ح ب ة غيره وهذا شرك بالله عز وجل واتخاذ الند له في هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل خ ا ل ص ة ولهذا أ ت ب ع هذه ا ل آ ي ة ب ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى وهي قوله تبارك وتعالى قل إن كان وأبناءكم آباؤكم و إ خ و ا ن ك م و أ م و ا ل ك م إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله بامره أ م ر ف ل ح وحده ب ة لا يمضغي أن تكون إلا لله وحده وقد يشكل على يمضغي ي أن تكون ك وقد ث من الناس ذ ه أنها المحبة والمحبة بين العلماء أنها تنقسم ولا تنقسم قسمين بين م ح ب ة ع ب ا د ة وخوف ورجاء و م ح ب ة ط ب ي ع ي ة ع ا د ي ة ف ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا يحب ابنه يحب أ ب ا ه يحب ماله يحب زوجته يحب بلده هذا شيء طبيعي وهذا لا يسمى ش ر ك بالله عز وجل و إ ن م ا هذه م ح ب ة ط ب ي ع ي ة كلكم ا ل آ ن هنا في ا ل م د ي ن ة و أ ن ت م زوار كل واحد منكم يحب بلده يحب أ ن يعود إ ل ي ه ا يحب أ ه ل ه يحب ماله فهذه ا ل م ح ب ة لا ش ب ه ة فيها ولا إ ش ك ا ل لكن إ ذ ا كان إ ن س ا ن يحب غير الله ويشرك هذه ا ل م ح ب ة بحيث أ ن ه يجعل هذا المحبوب مقدم طاعته على ط ا ع ة الله عز وجل ف إ ذ ا وصل إ ل ى هذا الحد فهذا هو الشرك بالله عز وجل ف إ ن كان يحب هذه ا ل أ ن د ا د و ا ل أ ن د ا د تطرق على ا ل أ و ث ا ن وعلى القبور على ا ل أ و ل ي ا ء ع ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ ن ب ي ا ء محبتهم غير هذه ا ل م ح ب ة إ ذ ا كانت ا ل م ح ب ة الشرعيه ة ف ي سيأتينا مطلوبة كما سيأتينا. إ ذ ا هذه ا ل م ح ب ة إ ن كنا نحب مع الله غيره نحب البدوي نحب ا ل ح ش ي ن نحب العيدروس نحب هؤلاء م ح ب ة مثل م ح ب ة الله عز وجل فهذه ا ل م ح ب ة هي ا ل م ح ب ة ا ل ش ر ك ي ة إ ذ ا كنت تحب مالك وزوجتك و أ ب ن ا ئ ك وتقدمهم على ط ا ع ة الله عز وجل فهذه هي ا ل م ع ص ي ة التي لا ينبغي أ ن تكون إ ذ ن ا ل م ح ب ة ا ل ش ر ك ي ة هي م ح ب ة ا ل أ ن د ا د مع الله عز وجل وهذه الايه ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله يعني يخاف من الولي الفلاني فيحبه من أجل أن يقدم له شيئا فهذه المحبة هي المحبة الشركية الطبيعية سمعنا من من أن خاف المحبة المحبة أما المحبة الطبيعية فهذه لا تضر كما الولد الأم الزوجة الوالد فهذه فهذه محبة محبة محبة أجل له وهو محبة تضر فهذه المحاب كلها من الاشياء ا ل ط ب ي ع ي ة التي هي من ط ب ي ع ة الناس وعاداتهم ولكن لا ينبغي أ ن تتجاوز هذه ا ل م ح ب ة بحيث أ ن ك تقدم طاعتهم على ط ا ع ة الله عز وجل إ ن س ا ن قد يكون عنده ولد عنده زوجه عنده مال والله بين على أ ن المال والولد هذه ف ت ن ة إ ن م ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يحرص على هذا المال يحرص على م ح ب ة هذا الولد على م ح ب ة هذه ا ل ز و ج ة فيؤذن المؤذن فيترك الحضور ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة من أ ج ل زوجته أ و من أ ج ل ولدها او من أ ج ل ماله فهذا لا ينبغي ل أ ن هذا تقديم لهذه ا ل أ ش ي ا ء على ما هو واجب عليك والله يقول رجال لا تليهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة إ ذ ن ا ل أ م و ا ل ف ت ن ة ولكن ا ل أ م و ا ل جعله الله عز وجل لحياة البشر, لمعيشه ح ي ا البشر ة ل البشر ولا تقوم الحياه إ ل ا على هذه ا ل أ م و ا ل الموجوده لكن لا ينبغي للانسان أ ن يجعلها هي ا ل غ ا ي ة ويجعلها هي الشيء الذي يحرص عليه من اجل جمعه وانما تبيع وتشري و إ ذ ا قال ا ل م ؤ د ن حي على ا ل ص ل ا ة اترك تلك ا ل ت ي ا ر ه وتاتي ل ل ت ي ا ر ه مع الله عز وجل الحديث ا ل آ ت ي الذي يبين فيه نوع المحبه وكيف تكون م ح ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ن س رضي الله عنه وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من ولده ووالده والناس اجمعين اي لا يمكن أ ن يكون إ ي م ا ن ك كاملا إ ل ا أ ن تحب أن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه ا ل م ح ب ة أ ي تحبه أ ح س ن من نفسك ومن مالك ومن ولدك ومن والديك ف ي حديث آ خ ر وعن ه و عمر رضي الله عنه في هذه ا ل قال ص ة ق يا رسول الله أ ن ت أ ح ب إ ل ي من كل شيء إ ل ا من نفسي فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ك من نفسك فقال والله أ ن ت ا ل آ ن أ ح ب إ ل ي من نفسي قال ا ل آ ن يا عمر لكن يبقى عندنا ا ل شيء لا بد للمسلم أ ن يفهمه ويطبقه ويتبع فيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم و أ ت ب ا ع ه ويتبع فيه عمل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وهي ا ل م ح ب ة م ح ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي وكيف تكون كثير من الناس يعبرون عن هذه المحبه ة بأمور لم ي أ م ر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم و إ ن م ا ي أ ت و ن به من عند انفسهم أ و من عند من شرع لهم مثل هذه الاعمال أ ع م ل الله يقول الله ا تحبون إن كنتم ت ب ف و ن ي ي ح ب ك ل الله, فاتبعوني الله, فاتبعوني الله إذن المحبة ه هي فاتبعوني يحببكم إذن م ت ا ب ع ة رسله و ا ل ل صلى الله عليه وسلم وهي معنى أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله ا ل إ ن س ا ن لما يقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له معناه انه يتوجه إ ل ى الله عز وجل بجميع عباداته فهو يطيع الله في جميع ما أ م ر ه به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه فلا إ ل ه إ ل ا الله هي ك ل م ة التوحيد لا إله ل يعني لا اله إ معبود, معبود بحق و إ ل ا اله آ ل ة ا ل معبود بالباطل ك ث ي ر ة يعني لا إ ل ه معبود بحق إ ل ا الله عز وجل أ ي ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة التي ينبغي للمسلم أ ن يقوم بها وهي ع ب ا د ة الحق أ ن يعبد الله وحده لا شريك له ف إ ذ ا عبد معه غيره فهذه ا ل ع ب ا د ة ب ا ط ل ة أ ن ت إ ذ ا شهدت لله بالوحدانيه ة و و ما دعا إ ل ي ه ا ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم وهو ا ل إ س ل ا م هذا ا ل إ س ل ا م لا يتم للمرء إ ل ا أ ن يشهد أ ن م ح م د رسول الله وهذا ركن واحد يعني أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م خ م س ة شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ركن واحد ل أ ن من شهد لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولم يشهد لرسوله ل ب ر س ا ل ة لا يتم إ س ل ا م ه فلا بد من الشهادتين معا وهي الركن الواحد ا ل أ و ل ثم بعد ذلك ت أ ت ي اركان الاسلام إ م شيئت أن لا إله إلا الله وإن محمد ل هذا الركن واحد وإقام الصلاة وإتاء الزكاة رمضان وحج البيت إذن حينما تشهد لله بالوحدانية معنى أنه تعبده وحدة. فلا تحب إلا الله ولا تخاف إلا الله لله ولا ترجو إلا وصوم وحج وحده إذن تشهد تعبده تحب ترجو تعبد أنه الله الله معنى والعبادة بجميع أنواعها هي جميع الطاعات الخوف والرجاء والدعاه كلها ع ب ا د ة إ ذ ا لا تدعو إ ل ى الله ولا تخاف إ ل ى الله ولا تحب إ ل ى الله ا ل م ح ب ة التي هي م ح ب ة العباده ة طيب القسم الثاني تبقى القسم معنى أ ش د محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن محمد أن أن بأنه أرسله معنى يعني تؤمن ما وسلم رسول رسول رسول الله الله الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليك به ثم تطيعه في جميع ما أ م ر ك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه فهذا معنى ا ل ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله أ م ا تنطق ب ا ل ش ه ا د ة لرسول ه صلى الله عليه وسلم ثم تتبع غيره في ط ر ي ق ة في عمل في شيء يخالي ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن ت لم تجعله رسول الله أ ي شهادتك له ب ا ل ر س ا ل ة لم تعترف بها اعترافا كاملا ف إ ذ ا كنت تعبد الله على ط ر ي ق ة الرسول وعلى طريقه غيره ف أ ن ت لم توحد ا ل م ت ا ب ع ة ل أ ن لا بد أ ن تكون هناك م ت ا ب ع ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح إ ي م ا ن المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ي ت ب ع في جميع ما أ م ر به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه ثم تحب هذه ا ل م ح ب ة و ا ل م ح ب ة معناها ا ل م ت ا ب ع ة كثير من الناس إ ذ ا جاء شهر ربيع, في ربيع اقاموا ما يسمونه مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح ض ر و ا الطعام و أ ن ش د و ا القصائد وعملوا م و ل د وفرحوا وقالوا أ ق م ن ا ل م و ل د لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل س ن ة م ر ة و ا ح د ة وبعضهم ي ك س ر و ن من ا ل أ ع م ا ل هذه وهذا المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس يعبرون عن المحبه لرسول الله عليه وسلم نحن ما نقول أنهم عملوا هذا كراهة صلى الله عليه وسلم لأن من يكره الرسول ليس بمؤمن على الإطلاق من بمؤمن يكره ما يكون المؤمن إ ل ا من يحب ا ر س و ل عليه الصلاه والسلام لكن كيف نحبه هل نعمل بخلاف ما أ م ر به ونرتكب ما نهانا عنه الله عز وجل أ خ ب ر عن أ ن هذا الدين كمل في يوم عرفه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس البلاغ المبين وان لم تفعل فما, بلغ لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فالله أ م ر ه بالبلاغ وقد بلغ عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جميع ما تحتاج إ ل ي ه ا ل ب ش ر ي ة في عقيدتها في عبادتها في معاملتها في أ خ ل ا ق ه ا في جميع ما تحتاج إ ل ي ه ف أ ي إ ن س ا ن ي أ ت ي ب ع ب ا د ة يريد عليها ثوابا ولم ي أ م ر بها الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم يعملها الخلفاء الراشدون فهي م ر د و د على صاحبه ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد انت تعمل ع م ل ف ا ع ه تريد عليها ث و ا ب من الله عز وجل فاذا لم يكن عليها امر الرسول صلى الله عليه وسلم هو مردود عليه ن أ ت ي لهذا المولد من الذي يشرع الدين والعبادات للناس إ م ا ان ت ت في كتاب الله أ و في س ن ة رسول ه صلى الله عليه وسلم من يطع ي الرسول فقد اطاع الله نبحث هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه مولدا لا يستطيع أ ح د أ ن يقول أ ن ر س و ل عمل لنفسه مولدا لو انتقلنا إ ل ى الخلفاء الراشدين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها ب ا ل ن م ا ج ذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل محدثه ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين لا تجد في الكتب أ ن أ ب ا بكر أ ق ا م مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تجد في الكتب أ ن عمر رضي الله عنه أ ق ا م لرسول الله صلى الله عليه و سلم مولدا وقد سمعنا قول عمر رضي الله عنه حينما قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من نفسه وولده ووالده والناس أ ج م ع ي ن فقال أ ن ت أ ح ب إ ل ي ه من كل شيء إ ل ا من نفسي فقاله الرسول لا حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ك من نفسك فقال والله أ ن ت ا ل آ ن أ ح ب إ ل ي من نفسي فقال ا ل آ ن يا عمر إ ذ ا عمر يحبه فمعنى ذلك إ ذ ا لم يصنع له مولدا معنى أ ن ه لا يحبه إ ذ ن هو ما صنع له مولدا أ ب د ا بالاتفاق حتى عند أ ه ل الموالد التي يعملونها لا يستطيعون أ ن يدعوا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل التي مولدا أ و أ ن أ ب و بكر عمل له مولدا أ و أ ن عمر عمل له م ولدا أ و أ ن عثمان أ و أ ن علي عمل ذلك ما في أ ح د يدعي هذه الدعوه مطلقا ولو س أ ل ت ه م لا يدعوا هذه الدعوه فهل معنى هذا أ ن ا ل ص ح ا ب ة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ما ح د ي س ت ط ي ع اجدع هذه الدعوه و ا ل ص ح ا ب ة ف د و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ف س ه م وكان طلع ح في غزوة أحد يتقي ه ب ا ل س ه ا م هكذا ي ض ع نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ت أ ي ا ل س ه ا م في هم ف ه ي ف د و ن ه ب أ ن ف س ه م إ ذ ا عبروا عن المحبب ة المتابع ب م ز ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ت أ يهل ا ا مسلم تريد الثواب الثواب عليك أ ن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وعليك صل م صلى ه الله عليه بها ا مرة عشرة صلى ل ع ي و أ ن تتابعه في جميع ما أ م ر ك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه فهو نهاك عن البدع فكل شيء يحدث في الدين لم يكن موجودا في عهد رسول الله ولا في عهد صحابته وخلفاء الراشدين هذا البدعة ورسول حضرنا من وقال ر حضرنا س و و ل البدع من من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد إ ذ ن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء مردود عليهم وهو إ ح د ا ث في الدين فلا يجوز للمسلم أ ن يعبر عن ا ل م ح ب ة بشيء لم ي أ م ر به الرسول ولا عمله الخلفاء الراشدون من بعده ولا ا ل ص ح ا ب ة ولا ل ا إ م ا ا ل أ ر ب ع ة يعني الآن كثير الآن من الناس إ م ا يكون حنفي أ و مالكي أ و شافعي أ و حنبلي لا تجد في كتب هؤلاء إ إلا ا ا ل أ ر ب ع ة شيء اسمه مولد مطلقا فمن أ ي ن ن أ ت ي بهذه الموالد ونعبر عن ا ل م ح ب ة بهذا العمل إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يتابع أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهاه عنه إ ذ ا المحبه معناها هي هذه وليس الموالد من ا ل م ح ب ة أ ب د ا بل هي من ا ل أ ع م ا ل ا ل م ر د و د ة على أ ص ح ا ب ه ا ولهما قيل البخاري ومسلم عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن يعني ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن الذي يتذوقه ا ل إ ن س ا ن ويكون مطمئن في جميع أ ع م ا ل ه وصدره م ن ش ر ح ب ا ل أ ع م ا ل التي يقوم بها يقول هذه ا ل ث ل ا ث ا ل خصال من وجدت فيه وجد ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما هناك هناك يحبونهم كحب الله فمن كان يحب الله هذه الآية الآية كان الحب الكامل الذي لا المحبة يحب يشرت كحب هو فمن فيها فهذا الذي معه أحد يجد الإيمان ويكون مطمئن بجميع أ ع م ا ل ه وكذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ح ب ة التي سمعنا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أ ح س ن من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين ويعبر عن تلك ا ل م ح ب ة ب ا ل م ت ا ب ع ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أ م ر ك به تعمل به وما نهاك عنه تنتهي عنه و أ ن ي ح ب المراه لا يحبه إ ل ا لله المرء الجار ا ل أ خ الصديق أ و أ ي إ ن س ا ن تحبه م ح ب ة لله عز وجل لا تريد من وراء تلك ا ل م ح ب ة م ن ف ع ة د ن ي و ي ة لا تريد منه شيئا و إ ن م ا تحبه في الله عز وجل ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال إ ن ي أ ح ب فلانا قال اذهب إ ل ي ه واخبره وقله ذلك أ ي تقول له أ ن ك تحبه في الله ورسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من قال ذلك تقول له أ ح ب ك الله مما أحببتني, احببتني فيه انت تحبني في الله و أ ن ا أ ح ب ك في الله أ ي ا ل م ح ب ة ليست لها هناك مصالح ومنافع ولهذا ا ل م ح ب ة التي تكون بين الناس في كثير من ا ل أ ع م ا ل من أ ج ل ا ل أ ع م ا ل التي م و ج و د ة بينهم تحب هذا وهذا يحبك و أ ن ت تحبه لكن من أجل المنافع المصالح هذا يقدم لك م ن ف ع ة وانت تقدم له م ن ف ع ة وتكون ا ل م ح ب ة على هذا لما تختلف ه ذ ا المنفعه ج ا ت ا ل ع د ا و ة م ب ا ش ر ة راحه تلك المحبه ة وإنما ي هي للدنيا في محبة وإنما محبة محبة لمصالح ولهذا نجد مثلا في مثلا عند المسؤولين مثلا نجدهم يتقربون لله ولهذا الدوائر لهذا الوصول نجد عند ا ل م ش ؤ و ل يقدم له الهدايا و م ح ب ة وصداقه و د ع و ة وكذا لكن إ ذ ا راح من هذا المكان خلاص ما كان بينهم وبينهم ص د ا ق ة أ ص ل ا ولهذا ذكر لكم حديث ابن اللتبيه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات فلما ذهب أ ه ل ا ل م م ا ش ي يريدون من الرجل هذا أ ن يساعدهم و أ ن ل ا ي أ خ ذ منهم ا ل أ ش ي ا ء التي قد ت ج د أ و لا ي ر ي د أ ن ي أ خ ذ منهم الحق الكامل انسان عنده أ م و ا ل ك ث ي ر ة ف ي أ ت و ن له ب ه د ي ة واحد عنده أ م و ا ل ك ث ي ر ة إ ب ل ك ث ي ر ة غنم كثير إ ب ل بقر ك ث ي ر ة فيقدم له ه د ي ة فقدموا لذلك الرجل هدايا أ خ ذ هذه الهدايا وهي مواشف ذاك ا لانه ت ر ي خ ل أ بعث ا ليجمع ا ل أ ن ص ب ة والصدقات المعروفه ة ل أ ن فجمعها من أ ص ح ا ب ه ا ف أ خ ذ عدد من هذه المواشي التي قدمت له صدق قدمت ويعني ل ه ه د ي ة وعدد من المواشي أ ك ث ر التي هي الصدقات ا ل ل ي هي الزكوات فلما أ ح ض ر ه ا قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لكم يعني هذه الصدقات هذه ا ل ز ك ا ة وهذا أ ه د ي اليه يعني هذه تركها على جنب هذه جاءته ه د ي ة و أ م ا هذه هي الزكوات التي استلمها من أ ص ح ا ب ه ا فخطب ر س و ل عليه الصلاه والسلام وغضب في مثل ذلك العمل وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل يعني من أ ع م ا ل المسلمين ثم يذهب ثم ي أ ت ي بتلك ا ل أ م و ا ل فيقول هذه لكم هذه الصدقات التي قدمت لكم أ ي الزكوات وهذا أ ه د ي إ ل ي ه افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى يرى ايهدى إ ل ي ه يعني انت لما ذهبت وانت امير وانت عامل فقدموا لك تلك الهدايا لكن لما كنت جالس في بيتك ما عندك اماره ولا انت مسؤول عن شيء يقول لماذا ما جلس في بيت ابيه او بيت أ م ه حتى تاتيه هذه الهدايا لان هذه الهدايا ما قدمت لوجه الله ما قدمت الا لغرض اخر إذن الصحبه بين الناس على الدنيا اجتمعوا ج م ا ع ة ي ع م ل ه م ش ر ا ك ة في مال ثم تصير ب ي ن ه م ا ل ص د ا ق ة و ا ل أ ل ف ة و ا ل م ح ب ة و كذا لكن كلها هذه من أ ج ل تلك الدنيا و سبحان الله هذا ابن عباس في ذاك التاريخ س ي أ ت ي ن ا كلامه أ ن ه قال تغيرت أ ح و ا ل الناس حتى أ ص ب ح ت أ ك ث ر ا ل م ح ب ة بينهم على منافع الدنيا نكمل هذا حتى نشوف ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه ثم قال ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة و أ ن يكره أ ن يعود في الكفر بعد ان ا ن ق ذ ف الله منه كما يكره أ ن يقذف في النار يعني هذه المسائل الثلاث لا يجد ا ل إ ن س ا ن طعم ا ل إ ي م ا ن حتى تكون م ك ت م ل ة فيه وهي م ح ب ة الله عز وجل و م ح ب ة ر س و ل ه صلى الله عليه و سلم وفي أ ك روايه بعد أن قذه ك ر أن يغذف في ا لا ن ر و ف يجد رواية لا ي أ ح د حلاوه الايمان وفي الروايه الاخرى نفس ا لا م ع ن ى ل يجد أ ح د ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وعن ابن عباش وهذا ما أشرنا إليه قال من أ ح ب في الله و أ ب غ ض في الله ووالى في الله وعاد في الله ف إ ن م ا تنال و ل ا ي ة الله بذلك يقول من كان يحب في الله يعني يحب المرء هذا ل أ ن ه رجل طيب صاحب دين محسن فيه جميع ا ل أ ع م ا ل ا ل ط ي ب ة وهو يحبه لله عز وجل لا يريد منه شيئا وكذلك إ ذ ا كان هناك من هو مرتكب للمعاصي وعنده الفجور عنده الظلم عنده الاعتداء عنده ا ل أ ع م ا ل ا ل أ خ ر ى ا ل م خ ا ل ف ة لما جاء في كتاب الله و س ن ة ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ابغضه في الله لذلك العمل ما يبغضه لعقد ولخلاف بينه وبينه و إ ن م ا يبغضه من اي اعماله التي يرتكبها وهي م خ ا ل ف ة لكتاب الله و س ن ة ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ذ ا كان بينك وبينه خلاف في قضايا م ع ي ن ة في مال في أي أ م ر من ا ل أ م و ر فهذا البغض ما يكون في الله ما أ ب غ ض ت ه إ ل ا من أ ج ل نفسك ومن أ ج ل ا ل أ ع م ا ل التي تريدها ولم تتيسر لك فهذا لا يسمى بغض في الله و إ ن م ا هذا يكون بغض لنفسه الانتقام لنفسه من ذلك الرجل ثم و و ا ل في الله ا ل م و ا ل ا تكون للمسلم للمسلم يعني يوالي ا ل إ ن س ا ن المؤمن والمؤمنون بعضهم أ و ل ي ا أو ء بعض والولايه معناها ا ل م س ا ع د ة و ا ل ن ص ر ة وكل ما يصطلحان ان يقدمه للمؤمنين والله أ خ ب ر أ ن المؤمنين بعضهم أ و ل ي ا أو ء بعض ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر إ ل ى آ خ ر ما جاء في ا ل آ ي ة ومن هذا النوع أ ن ك ت أ م ر من تحبه ب ط ا ع ة الله عز وجل ل أ ن أ م ر ك له ب ا ل ط ا ع ة هذا دليل على أ ن ك تحبه والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ف إ ذ ا كنت تحب ل أ خ ي ك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ف ه ذ ه ه ي هده ا ل إ ي م ا ن وهذه ا ل م و ا ل ا ة وهذه ا ل م ح ب ة و ع ا د في الله أ ي لا ي ع ا د ا ل إ ن س ا ن إ ل ا لمخالفته ل أ م ر الله عز وجل ولمخالفته ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف إ ن م ا تنال و ل ا ي ة الله بذلك فالله عز وجل أ خ ب ر عن أ و ل ي ا ء الناس بعضهم لبعض الكفار بعضهم أ و ل ينصر ا ا ء بعض ل م ا أولياء المنافق ف ق و ن ن بعضهم بعض أي ي الكافر م المؤمن ن ا ا ف ق على ل ينصر الكافر على المسلم و هذا هو الموجود ا ل آ ن في هذه الدنيا الكفار ي ت أ ل ب و ن على المسلمين فكل كافر ي أ و ي إ ل ى ذلك الكافر و ينصره و يقدم له ا ل م س ا ع د ة في م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م و المسلمين ف ا ل ك ف ا ر بعضهم أ و ل ي ا ء و بعض ومن هنا يجب أ ن يكون المؤمنون بعضهم أ و ل ي ا ء و بعض والله عز وجل قال ا ت ت خ ذ ي اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء و بعض وينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يفهم هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة اليهود والنصارى كلهم من بني إ س ر ا ئ ي ل عيسى عليه السلام من بني إ س ر ا ئ ي ل وبعث ب ر س ا ل ة موسى عليه السلام ثم أ ض ي ف ت له شرائع أ خ ر ى منها ا ل إ ن ج ي ل الذي أ ن ز ل عليه وهو يحكم بالتوراه عيسى حينما بعثه الله عز وجل اليهود حاربوه وكما نذكر في كتاب الله عز وجل أ ن ه م ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه والنصارى ظلوا في عيسى عليه السلام ف ا د ع و ا على أ ن ه ابن الله و ث ا ل ث ث ل ا ث ة وبناء على ذاك الصلب الموهوم الذي بين الله عز وجل في كتابه أ ن ه م ما قتلوه وما صلبوه و إ ن م ا شبه لهم اعتقدوا تلك ا ل ع ق ي د ة أي النصارى تلك العقيدة ان ل ص اليهود ر ى اعتقدوا ت ك ا ل ع ق د ة أن ا ل ي قتلوا إ ل ه ه م وصلبوه ابن الله عيسى عليه السلام هذه ا ل ع ق ي د ه التي اعتقدوها استمروا عليها هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة لقتل اليهود وابادتهم انتقاما ل إ ل ه ه م منهم واستمرت ا ل ع م ل ي ة وتسمعون أ ن ت م أ ن بعض الدول مازالت تدفع لليهود إ ل ى ا ل آ ن الديات التي يدعون عليهم أ ن ه م قتلوهم هتلر و أ ع م ا ل ه يعرف طلاب العلم بهذه ا ل أ ش ي ا ء فالشاهد أ ن ا ل ع د ا و ة استمرت هذه ا ل ع د ا و ة حينما غلب اليهود على الكفار ا ل آ خ ر ي ن على النصارى حينما غلبوا عليهم النصارى وصل بهم الحد إ ل ى أ ن كتبوا لهم ا ل ب ر ا ء ة من ق ت ل عيسى الفاتيكان يعني افضل براءه لليهود من ق ت ل عيسى طيب لماذا تعتقدون هذه ا ل ع ق ي د ة هذه السنين ا ل ط و ي ل ة ب أ ن ه م قتلوه وصلبوه والله عز وجل قد أ ن ز ل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه وجاء في هذا الكتاب أ ن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فلماذا لم تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءكم به من عند الله عز وجل ثم بعد هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة تتنازلون عن هذه ا ل ع ق ي د ة وهذا دليل على أ ن النصارى ليست عندهم ع ق ي د ة ص ح ي ح ة اعتقدوا هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة على أ ن عيسى قتل وصلب وكانوا يقتلون اليهود ثم بعد ذلك ق د م و ا لهم البراء ب أ ن ه م لم يقتلوا عيسى ولم ي ط ل ب و ا إ ذ ن أ ي ن هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة والله عز وجل قد أ ر س ل رسوله بدين ا ل إ س ل ا م وقالوا من يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا ف ل ن يقبل منه واليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه النبي المبعوث الذي ورد ذكره ووردت أ و ص ا ف ه في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م إ ذ ا اليهود والنصارى ا ل آ ن كما أ خ ب ر الله عز وجل يا أيها ا لا ذ ي ن ن آ م و لا تتخذ و اليهود ا والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض تسمعون ا ل آ ن أ ن النصارى أ و ل ي ا ء لليهود كلما أ ص د ر و ا قرار لفلسطين حتى ينقذوهم بعض الشيء م ن الذي يعترض على هذا القرار تسمعون في الأمم المتحدة الأمم ما يمكن اليهود أن في يصدر قرار ضد、اليهود. ل أ ن القرار لا بد من ا ل إ ج م ا ع عليه والنصارى هم الذين يعترضون على ذلك ا ل إ ج م ا ع وفي ا ل أ ي ا م هذه كما تسمعون في ق ض ي ة الجدار الذي يسمونه يعني السجن الكبير هذا الذي يعملونه للفلسطينيين لما أ ر ا د و ا يتقدموا إ ل ى م ح ك م ة العدل ا ل د و ل ي ة كما يقولون عدد من النصارى قالوا أ ن هذه ا ل ج م ع ي ة لا تملك أ ن تفصل في ه ذ ه ا ل ق ض ي ة رفضت إ س ر ا ئ ي ل قالت ما يمكن أ ن تحضر حتى يسمعوا ا ل م ر ا ف ع ة هذه و أ ي د ت ه ا عدد من دول النصارى اذن النصارى أولياء بعضهم اولياء و بعض فيجب على المسلم أ ن يعلم ذلك و أ ن يؤمن به وكما قال ه الله ا ا ل ي ع ض م أ و ل ي ا ء وبعض هذا قول الله وقول الله سيبقى إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة هنا في هذا الحديث عن ابن عباس بين لنا على أ ن الحب في الله والبغض في الله و ا ل م و و ا الله ا ل ة في م ع ا د ة في الله هذا هو ا ل إ ي م ا ن وهذا الذي تنال به ا ل و ل ا ي ة ل يكون الانسان وليا لله عز وجل إ ل ا أ ن تكون هذه الصفات م ج ت م ع ة فيه والله عز وجل الأخضر قال عن ا ل أ و ل ي ا ء أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ت ل فلان والولي الفلاني الولي ل ي ا ا ء قبر هو م م ؤ المؤمن المتقي هو ولي من أ و ل ي ا ء الله الا ان أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ما هو ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا هو ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن الصادق ا ل إ ي م ا ن الصحيح الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات والاعمال ا ل ص ا ل ح ة تقوم بها التقوى ما هي التقوى هي امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي اذا من كان مؤمنا بالله عز وجل مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم اي انه لا يعبد الا الله ولا يدعو الا الله ولا يخاف الا منه ولا يحب الا الله ولا يتوكل الا عليه في جميع اعماله فهذا هو المؤمن التقوى اذا عملت بجميع ما امرك الله به عز وجل وانتهيت عن جميع إ ما نهاك الله عز وجل عنه ف أ ن ت المتقي ل أ ن ك تجعل بينك وبين سخط الله وقايه ة الوقاية يعني الشيء الذي ع التقوى أو ت م وقاية بينك وبين وقاية لو وقاية وانت السقف ما فهذا لهذا المسجد وقاية لنا من المطر لو نزل المطر ما يأتينا خلاص فهذا وقاية. عندك مضلة في الخارج بينك يضرك في مضلة من نزل عندك تتقي بها من الشمس وتتقي بها من المطر هذه وقايه إ ذ ا عذاب الله عز وجل وعقابه لابد أ ن تجعل بينك وبينه وقايه ماهذه الوقايه التي تقيك عذاب الله وسخطه هي ا ل ط ا ع ة إ ذ ا تمتثل جميع ا ل أ و ا م ر فهذه وقايه تقيك من عذاب الله عز وجل فاجتنب جميع النواهي و ق ا ي ة تقيكه من عذاب الله عز وجل إ ذ ن المؤمن المتقي هو من أ و ل ي ا ء الله وعلى هذا الموت الذين ماتوهم بهذه ا ل ص ف ة كلهم أ و ل ي ا ء هل نذهب لكل قبر من القبور و ن د ع هذا الرجل نطلب منه ما لا يطلب الا من الله نستغيث به نذبح له ننذر له هذا كله لا يجوز هؤلاء الذين اتخذوا هذه ا ل أ س م ا ء وعملت لهم قباب ومزارات ومواعيد للمولد كل في هذا الوقت حملوا وذهبوا يذبحون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم هذا كله ش ر ك بالله فلا ينبغي للمسلم الاعمل مثل ذلك إ ذ ا كان هذا صاحب القبر وليا صالحا فانت اعمل مثل عمله ل أ ن ه أ ص ب ح في قبره مرهون ب ع م ل ه لا يستطيع ان يزيد ولا, ولا ينقص لا يستطيع أ ن ينفع نفسه ب ز ي ا د ة شيء هو نفسه إ ن ك لا تسمع الموتى ف د ع و ه لا يسمعك وهو مشغول بنفسه ويوم القيامه ة ب ع ض م يكفر ببعض هؤلاء الذين تتعلق به في هذه الدنيا يوم ا ل ق ي ا م ة يتبراون منك ولا يمكن أ ن يعترفوا لك ب أ ن ه م دعوك و أ ت ت تتعلق بهم ل ا تجد منهم شيئا يوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضهم ببعض و يلعن بعضهم بعضا هذه ا ل آ ل ه ة المدعوها من دون الله عز و جل أ م ا ا ل أ و ل ي ا ء المساكين الصلح من اهل الصلاح أ و ا ل أ ن ب ي ا ء فهؤلاء لا يجوز لمسلم أ ن يتعلق بهم بعد موتهم و يدعوهم و هم لم يدعوا لذلك و لم يطلبوا منهم ذلك و إ ن م ا هؤلاء الناس بجهلهم و ب و س و س الشيطان لهم عملوا مثل هذه ا ل أ ع م ا ل إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يحرص على عقيدته الحرص الكامل بحيث لا يشوبها شيء من ا ل أ ع م ا ل التي تخدش في عقيدته و ل ا ندعو إ ل ى الله ولا نتوكل إ ل ا عليه ولا ن ر ض و إ ل ى الله ولا نخاف الخوف العقدي الا هو ف إ ذ ا كنت تخاف من, وليا من ولي صاحب قبر على أ ن ك إ ذ ا لم تذبح له ب أ ن ه سيضر أ و ل ا د ك سيضر بمالك سيؤثر فيك ف هذا هو الشرك ه ذ المنهي هو ا ش ر ك ا ل عنه إ ذ ا لا تحب هذه ا ل م ح ب ة ب أ ن تقدم لهم هذه الطاعات التي لا ي ج د ز ان تقدم إ ل ا لله عز وجل ولا تخافهم هذا الخوف الذي تخشى أ ن ه م يؤثروا فيك في ولدك في مالك وهذا موجود عند هؤلاء الدجاجل الذين يكونون عند تلك ا ل ق ب ا ب و في الموالد التي يذهب الناس إ ل ى ذلك المكان إلى ذلك القبر ويسوقون معهم تلك الهدايا ويذبحونها وينحرونها ويقسمونها ويطلبون من الله عز وجل بواسطته إ م ا له م ب ا ش ر ة أ و بواسطته فهذا شرك بالله عز وجل ل أ ن الذبح لغير الله شرك شرك اكبر فصل ي لربك وانحر وقال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إ ذ ن ينبغي للمسلم أ ن يفهم ذلك الواصل في قول ابن عباس وابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان ا ل ق ر آ ن والذي دعله ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس في هذا الحديث كما سمعنا ولن يجد عبد طعم ا ل إ ي م ا ن و إ ن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أ ي يكون في ا ل م و ا ل ا ت يكون في ا ل م ع ا د ا ت يكون في البوط أ ي لا يحب إ ل ا لله ولا يبغض إ ل ا في الله ولا يوالي إ ل ا في الله ولا يعادي إ ل ا في الله من توفرت فيه هذه الشروط وجد طعم الايمان قال ولو كثر الصلاه هذا الرجل وصومه ولكن لا يعادي في الله و لا يغض في الله فهذا طعم ايمانه لم يكن كاملا و ان كثر الصلاه هو صومه حتى يكون كذلك ثم قال وهذا هو الشاهد الذي اشرنا اليه ان كثير من الصداقات و المحبه و الموالاه تكون لامور الدنيا وهذه لا ق ي م ة لها قال وقد صارت ع ا م ة م ؤ ا خ ا ت الناس على أمر امر ل كلب د ن ي ا هذا نعبات ن ذلك ا ا ت ي خ وقد ص الدنيا ر ت مؤاخات عامة ا ن يعني ينصر المؤمن ن ا الأخ الذي أخاه الذي أخاه الحالة س يولي ع فيقول أصبحت هو وهو كثير م الناس أنهم ك و و ن مؤاخاتهم الحاجات التي هي على المنافع وقصرت ع ا م ة م و ا ق ا ت الناس على أ م ر الدنيا و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يقدم لذلك الرجل م ن ف ع ة يقدم له مالا يقدم له يعمل ق د م له ي له و ظ ي ف ة يقدم له شيء ينفعه في هذه الدنيا إ ذ ن تكون م ا خ ا على هذا ف إ ذ ا ذهبت هذه ذهبت تلك ا ل م و ا ق ا ه وعادت ا ل ع د ا و ة بينهما ل أ ن ه ا لم تكن تلك ا ل ص د ا ق ة وتلك ا ل م ح ب ة وتلك ا ل أ خ و ة في الله عز وجل أ م ا إ ذ ا كانت في الله فهي التي تبقى و أ م ا التي تكون على أ م ر الدنيا فهي التي تذهب وتزول وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب قال ا ل م و د ة ا ل م و د ة ا ل م ح ب ة فيما بينهم و ا ل م ح ب ة لله عز وجل هي ا ل م ط ل و ب ة من المسلم